استووا عتدلوا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ادانك فأناؤائكهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 فتعلقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم وإنكم بعد ذلك نميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون